الشفيع أ تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان قدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والش yang Agung dan Yang Maha Rahim, Al-Labi yang paling وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّتْ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 خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم يُفقون فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْءَةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُضْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْيُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمواه وقيل لهم ذوق عذاب النار ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرعا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 يضُر <تصفيق> انهم